بسم الله الرحمن الرحيم 122. ألف لاميب الناس أن يتركوا وعذفتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا سادة وَم جَمَدَ فَإِن مَا يُجَاهِدُ لِنَفْسم إِ اللَّلَ غَنِي النانِ العلَمِي وََّذينَ آممَنُوا مِلوا الصَّالِحاتِننُ كَِّرًا عَنُّم سَيئَاتٍ وَلَ نَجزيًاَّمُم أَحْسَنَّ الذي كَانوا يَعَّلُون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بِمَا ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم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 فَإِذَا أوذي فِي الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في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 124. وقال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 125. إنما تعبدون من دون الله أوسانا وتخلقون إفكا إن الذين دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتقوى الله الرزق عبده واشكروا له اليه ترجعون وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين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 جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قَتَلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ اللَّهُ مِنَ النَّامِ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ اهي اوثان ما ودت بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومؤواكم النار وما لكم من ناصر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 وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْلِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِن كُنْتَ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْتُلُونَ فِي السَّبِيلِ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَر فَما كان جَواب قَوْمِهِ إلا أن قالوا آتِنَا بِعَذابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ شُني عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَنَجَا مَن جَاءَ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالُوا إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَ إِتْرَسِلُنَا لُوطًا سِئَ بِهِمْ مُضَاقَبًا بِهِمْ ذَرًّا وَقَالُوا لَا تَقْفُ وَلَا تَحْزَنْ إِ مَُُّوكَ وَأَلَكَ إِللاا ممراتَكَ كَتْ مِنَ الغابِرين إِ مَزِلونَ لَ أَيهذ القَرِيةِ رنجِزَم مِنَ السَّم إ بِمَا كانَوا يَفْسُقُ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 فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَآدَمُ وَثَمُودُ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْشِرِينَ وَقَرونَ وَفِرَونَ وَه مَ وَلَ غَدِجَ أَهُمُ سَابِبَناتِ فَسْتَك ظَلُوفِي الألْضِ وَمَا كَامُ سَابِقِين فَكُلًا أَخذْننا بِذَمبٍِ فَمِن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 مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ بَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يُعْجِزُ مَن يَدْعُونَ مِن وَهُو العززُ الحَكم وَتِلكَ الأأَمْثَالُ نَضْربُهَ النَّاسِ وَمَا يَقِلهَا إَِّا اللم خَلَقَ الله السَّمواتِ وَأَضَ بِ حَّ إِ فِي ذَلِكَ لآيَةَ للِمُؤمنِنين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 119. والكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 110. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا 111. يعلم ما في والَّذينَ آممَنُوا بِالبَْطُِِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُلَا إِكَهُم الْخَاسِون وَيَسْتَاجِلونَكَ بِاللذاَابِ وَلَول أَجَلُم مُسَمَّ لَجَ أَهُم اللذاَابُ وَل يأْتًاَّهُم بَوْتَتَو وَهُمْ لاَا يَشرون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 واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ثائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفان